بسم الله الرحمن الرحيم يا اي ان نبي اذا طلقتم النساء فلطن كن заҳата أَمَّنْ يَدْعُ ويعظم له أجرا أسكنوا Thank you. تُرْضِعْ لَهُ لِيُمْ فِي الْقُذُوصِ عَتِمَ قدر سَاعَتِهِ يَمُنْ كُنْ A B seven in I provide leverage. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين she mm -hmm.